الوحدة السادسة الدرس الثاني مدرسة واحد استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور مدرسة غرفة نائب المدير صف غرفة المستخدمين غرفة المدير غرفة المعلمين مختبر دورة المياه مكتبة صالة الرياضة ساحة المدرسة مقصف باب المدرسة الخارجي والداخلي